9. استمع إلى النص ثم قرأه جحا جحا هو شخصية فكاهية وهو مشهور بذكائه يعرف جحا بالأسماء المختلفة في الثقافات المختلفة مثلا في الأدب التركي هو نصر الدين خوجا، وفي الأدب الإيراني ملا نصر الدين